اصطفى من عباده رسلا وأنبياء شرفهم بأكمل الصفات وأعظم الأخلاق هم للفضيلة منار وللنور حملة صفة الخلق وخيرة البشر أوذوا فصبروا وزلزلوا فثبتوا ففي الأعناق لهم شهادة وفي القلوب لهم محبة بلغوا رسالات ربهم ونصحوا أممهم والحمد لله الذي بعد محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لقد من الله على المؤمنين إذ بعد فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رفع الله قدرة وفضله على سائر الناس وجعل في هدي الهدى والنبراس دعا إلى ذواب ربه وبشر وحذر من عقابه وأنذر وهدى إلى سبيل الرشاد وجهد في الله حق الجهاد حتى أته اليقين فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين أرسله الله أرسله الله بالهدى أرسله الله بالهدى بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا أرسله الله شهدا على أمته ورسوله داعيا إلى صراطه المستقيم يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بعثه الله على حين فترة من الرسل واندراس من الكتب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير بعده الله في الأميين من العرب فزكاهم وبالإسلام رفع شأنهم هو الذي بعد في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بعده الله فكان حريصا على هداية أمته يحزنه إعراضهم وتكذيبهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ختم الله به الرسالات كلها وختم بشريعته كل الشرائع ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هو الرحمة وهو الهدى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كلامه وحي وفعله تشريع وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي جوحى هو الرحمة وهو الهدى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو النور الذي قال الله فيه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين هدانا الى وصدق الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هدانا الهداية الشاملة هداية الوضوح والبيان هدانا للعقيدة الصافية والأخلاق العادلة هدانا للشريعة الصافية والشريعة العادلة والأخلاق الفاضلة هدانا صلى الله عليه وسلم إلى أصول الدين فبينها لنا أن تؤمن أصول الإيمان فبينها لنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر والقخيره وشره هدانا فبين لنا أهمية عقيدة أهمية التوحيد وعس الأمر الإسلام هدانا فبيننا أن هذا التوحيد أول الواجبات على المر يقول لمعاذ بن جبل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله هدانا فبيننا أن هذا التوحيد هو الفارق بين الحق والباطل والمعصر العاصم للدب والمال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله هدانا فبين لنا أن عقبة الموحدين بفضل الله معالهم الجنة برحمة الله وفضله يقول صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل وفي لطف فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله هدانا صلى الله عليه وسلم فأوضح هذا الشرك وعاقبة أهله فقال من مات بالله شيئا دخل النار وفي الحديث يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه هدانا فحذرنا من الدبع لغير الله كما كان عليه عباد الأوثان وما عليه من تعلق بضرائح الأموات فقال لنا لعن الله من ذبح لغير الله هدنا فحذرنا من الغلو في قبول أنبياء الصنبياء والصالحين والأولياء لأن هذا الغلو ومآله إلى عبادتهم من دون الله واتخاذهم أربابا من دون الله وهو صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيم ويقطع كل الدرائع المسجرك فقال في آخر لحظات حياته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال الراوي يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداء وقال لنا اللهم لا تجعل قبري وثمين يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هدانا في أسماء الله وصفاته فبينها إجمالا وتفصيلا لنؤمن بذلك الإيمان الصحيح فقال لنا إن لله تسعة وتسعين أسماء من أحصاها دخل الجنة وقال في التفصيل الأسماء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء هدانا في صباة ربنا فبين لنا الإيمان بها تفصيلا وإجمالا اللهم إني أعوذ برضاك من سقطك وبمعافتك من عقوبتك وقال في الجبان لا أحسيثنا أن عليك أنت كما أذيت على نفسك هدانا للإيمان بملائكة الرحمن وأخبرنا أنهم خلقوا من نوع يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة من الحديث هدانا للإيمان باليوم الآخر فأخبرنا أننا محشرون إلى الله الله يوم القيامة حفاثا عراثا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وقال لنا ما منكم من أحد الذي يكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان هذا للايمان بقضاء الله وقدره فقال لنا واعلم أن ما أصابك لم يخد علمك ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وقال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وقال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس هدانا لحقيقة الإيمان فقالنا الإيمان بضع وسرعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمانة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان هدانا لمحبته وطاعته فقال لنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال من يرن فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وطعلم ما امرتكم ما عن نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوه منه ما استطعتم هدانا لسنتي فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد هدانا فحذرنا من البدع في عباداتنا فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو وفي لبض من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هدانا لمعرفة حق آل بيته فقال لنا أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي حدانا فأمرنا باجتماع الكلمة ونهانا عن الفرقة والاختلاف وحذرنا من العصيان لولاة أمرنا فقال لنا صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنق بيعة مات نيتة جاهلية وقال من فرق الجماعة قيد شبه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إن لا يراجع هدانا لبيان أركاد ديننا فأقبرنا أهمية الصلاة وعن من, من حفظها وحافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافر عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون ومخلف أئمة الكفر والضلال هدانا في الزكاة فأخبرنا بفرضيتها فقال لمعاد فإنهم أطاعوك ومع الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقه تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم هدانا فحذرنا من شحبها وانتقاصها فقال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفايح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعدت إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى نعم no. هجانا في صيام رمضان فقال لنا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال في الحج ايها الناس إن الله كتب حج إن الله كتب علي الحج فعدي الله كتب عليكم الحج فحجوا هدانا فحذها فحذانا ان نأمر بالمعروف وندع عن المنكر لاننا خير أمة اخرجت الناس ناتامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر فقال لنا لاتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يعنكم بعقاب من عنده فتدعونه فلا يستجيب لكم وتستغفرونه فلا يغفر لكم وهدانا فبين لنا أن مراتب الأمر بالمعروف والمنكر مراتب متعددة فالأول اليد من, من عنده السلطة ثم اللسان ثم القلب هدانا لبر الوالدين فسأله عبد الله المسعود أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ذم أي قال بر الوالدين وحذرنا من العقوق فقال أكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وحذر وأرشدنا إلى صلة الرحم وإكرام الجار والضيف فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وقال فليصد رحمه وقال فليكرم ضيفه هدانا للأهلاق لفاضلة وقال البر حسن الخلق هدانا للصدق فأخبرنا أن الصدق يهدي البر وأن البر يهدي إلى الجنة وأن العبد لا يزال يصدق ويتحضر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وقال الصدق طمعنينة والكذب ريبة هدانا للنصيحة الهادفة فقالت دين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولملائكته لله ولله قال لله ولرسله ولأولك الله ولكتبه ورسول الله فقال, فقال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هدانا لاستقامة على هذا الدين فسأله سفيان بن عبد الثقافي قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن أحدا غيرك فقال قل آمنت بالله ثم اشتقم هدانا فأرشدنا إلى التعاون فيما بيننا فقال ماذا المؤمن في بقال المؤمن كالمؤمن للمؤمن كالبنيان فقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يعني يشد بعضه بعضا هدان إلى التراحم والتعاطف فقال ماذا المؤمن في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كما للجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمه والسهر هدانا فأرش العدل وحذرنا من الظلم فقالت اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وقال المقصدون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكثا يده يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوه هدانا فأرشدنا هدانا صلى الله عليه وسلم إلى أداء الحقوق فقال أتؤدنا الحقوق إلى أهلها حتى يقادل الشاث الجلحاء من الشاث القرناء يوم القيامة وبيّل الحقوق التي بيننا فقال حق المسلم يا مسجد إذا اصطحك فالصحلة وإذا لقيته فسلم عليه وإذا حطعته فشمته وإذا, وإذا دعاك فأجبه وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبع جنازته هدانا صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين الناس فقال يسرب يصبح على كل سلام من الناس صدقة كل يوم تطلع في الشمس تعدل بين اثنين صدقة فهذا بين فردين فكيف بإصلاح بين أفراد وكيف بإصلاح بين الشعوب وكيف بالإصلاح بين أمم المسلمين فالسعون في الصلح بين المسلمين والمنادون لذلك هم الذين اختارهم الله لهذا الأمر العظيم وذاك فضل الله واتفق الله قيادتنا لما بللته من سعيف الإصلاح بين الناس الخيرا أيها المسلمون هدانا صلى الله عليه وسلم إلى التواضع فقال إن الله أوحى إليك وإلي أن تواضعوا حتى لا يبخر بعض على بعض ولا يبغي بعض على بعض هدانا فأرشدنا إلى فتبان إسراء واستثي على المسلمين من سترى مسلما سترى الله عليه في الدنيا والآخرة هدانا فحذرنا من الغيبة وأخبرنا أنها ذكرك أخاك بما يكره وقال عائشة لقد قلت كلمة لو وزجت بماء البحر لمزجته هدانا فحذرنا من النميمة وقال ليدخل الجنة نماك هدانا فحذرنا من سباب المسلمين فقال سباب المسلمين بسوق سباب المسلم فسوق وقتاله في كل هدانا فحذرنا من قول غيرهدي وقامت فقال ألَى وصل والزور Weird هدانا فحذرنا من الغدر والثيانة مع المسلمين او مع غيرهم فقال ينصب لكل غادر لو غادر يوم القيامه يقال هذه غثره فولاد الفولاد وقال من قتل معاهدا لن يرى رائحه الجنه هدانا للتيسير على المعسرين هدانا ليمها للمعسرين والتيسير على المعسرين هدانا للرحمه والتعاون فيما بيننا دعانا إلى مكارم الاخلاق وفضائل الاعمال هذه ديمقراطية الإسلام الحق التي تقيم العدل وتردع الظلم وتؤمن السبل وتعقل الذي حق الحق هذه الديمقراط حق بالإسلام بتعاليمه ومبادئه سببت أولئك بما جاءت به من الحق والهدى لا تنافي بين الدين والدنيا وإنما التوافق بين المصالح واتق فيما آتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا فلا المادية تقضي على العقيدة ولا العقيدة تقضي على مادية ولا المادية تستخدم من العقيدة بل لابد من تباضيق وتعاون لأن هذا الدين جاء في الدنيا والدين مع أمة الإسلام هذا هو الإسلام هذا هو رسول الإسلام هذا هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي هذا الذي دعا الله برفق والليل هذا الذي ما خير بين عمرين الا اختار ايسره مهما لم يكن اثمعه هذا النبي الذي قصه الله بالرسالة العامة لكل الخلق وكان النبي ابعث الى قومه خاصة وبعدت الى الناس عام. هذا النبي الذي قرى بر الله برسالته محمد رسول الله هذا النبي الذي اجاب الله دعوه ابراهيم ببعثه ويبعث بهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم ايته ويجكيهم ويعلمهم الكتابه والحكمه هذا النبي الذي بشر بعيسى وان قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين ام التوراة بما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي بعد اسمه احمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخذ الله الميثاق على الأنبياء من أدركه منهم آمن به وينخذر الميثاق على قومهم إن أدركوا محمداً آمنوا به هذا النبي الذي يعرف أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هذا النبي الموصوب في كتب الله بأحسن الأوصاف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يعمرهم بالمعروف وينههم عن المنكو ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائد ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم فيا خسارة من هديه ويا فداحة ما لا من استهزأ به أو سقر به أو بسنته لقد تبوا وتبت أيديهم كما تبت يد أبي لهب وتب أمة الإسلام دين الإسلام دين اليسر دين الإسلام دين الكلمة الطيبة دين الإسلام دين الرفق دين الدعوة الصادقة والكلمة الخادمة وقدع الصادقة والنصيحة الخالصة دين يوافق الفطرة ولا يحمل الجسد فوق طاقته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دين يسر في كل تشاريعه فبعبادات عقيدته وعبادته ومعاملاته فنجد في عقيدة يسر فإن عقيدته سرة الفهم يسرة التناول خالية من تعقيدات الفلاسفة والمتكلمين ومن خرافات القبوريين جاء جبريل النبي فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وإ الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ففي عباداتنا يسر واضح الطهارة الشرق بالماء شرق لصحة الصلاة وعند عدم الماء أو القدرة عليه قام التيمم مقامه يصلي المسلم الصلوات قائمة فإن عجز فقاعدا فإن عجز فعلى جنب فإن عجز فمستلقيا يخلصن له قصر رباعية في السبر ورقص له الجنب عندما تدعو الحاجة إلى ذلك أيها المسلم إن الجسر في المعاملات فما, فما أبيح لنا هو الكثير هو الذي سخر لكم ما في الجميع, الجميع من إنما حرم علينا من المعاملات ما اجتمل على الظلم والغرر والجهالة وإلا فالأصر الحل والحمد لله إن شريعتنا يسر لمن تأملها إن رخص الشرع قُلِ بِمَا أُمِرْتَ بِهِ وَنَقْبَلُهَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن تُتَارَخَصُوا كَمَا يَسُرُّهُ أَن تُتَامَ مَعْصِيَتُهُ أَلَمْ نَرَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فِي إِثْمٍ شَقَطَ عَلَيْنَا مُخْتِي وَالنَّاسُ يَقُولُ صَلِّقُولُ اللَّهُ فِي دُعَاءِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تَأْخِرْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وَيَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الله أيها المسلم رفع عنا والله يقول ندعو ربنا تؤى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وسريعتنا على قد طاقتنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقتنا به والإسلام مبني عن إسر والتسهيل والقاعدة العامة إنه بقول النبي إن هذا الدين يسر وليشاد دين الدين أحد إلا غلبه أمة الإسلام ان الدين الاسلام جاء بحمايه الضروريات الخمس الديني والنفسي والمال والعقل والعرض وهي ضروريات حمت الشرائع قبلنا لكن شريعه الإسلام جاءت بشريعه بنظام بشريعه بنظام عادل جاءت بالشريعه باخلاق جاءت بتشريع كامل ونظام عادل راعت في حق الفرد المعتدى عليه وراعت فيه سلامة المجتمع فما بالنا أيها الإخوة نسمع بين أفائنة وأخرى من ينادي من ينادي إن حدود الله قاسية ومن ينادي إنها وحشية ومن ينادي بإلغائها تحت مضلة حق الإنسان أو رحمة الإنسان ولم يرعوا ذلك الفرد المعتدى عليه ولم يرعوا حق الأمة في والسلام اين هؤلاء حينما تستفج سفك دماء العبيد الالاء من كثير المسلمين بل مئات الالاف بدم بلا ظلم ولا ذل ولا ذنب اين اولائك حينما حينما اين اولائك حينما يشتاح شعب باسه وتنتص رهيبته بلا ذم اين هؤلاء حينما تقرر حينما تفذروا تقرر حينما تقرروا مصير حينما يقوض التضاد سي حينما يقرر مصيره امم واقوام واقاليف امه ليس بينهم رابطه دين ولا لغه ولا جوار ولا اي رابط انه وز انه إلا الظلم والاستبداد والاقصاء والوحشيه في اعظم صورها ايها المسلم اين اولئك حينما تكون بلاد الاسلام ما جاءت تجيب الاسلحه واستعراض القوه العسكريه لارهاب امتي واذلالها اين اولئك اين اولئك حينما تكون بلاد الاسلام ميدان النظريه السياسيه وتقريير المراكز بالدراسات يا يا حكام يا ايها أي أي يا اولئك المرتبطون بهاؤلاء الله الله ان تكون الهه فنفذ بكم استئذال اسر أو او تكون وسيله لسلب حقوق اختيارها وهيبتها يا يا حكام العالم يا حكماء العالم ان العقوبه في الشر جاءت في نظام عادل فلقد في الاسلام لا يشرع إلا في امشع الجرائم واقصاها وهي القتل عدوان والزنا بعد الإحصان والارتداد عن الإسلام ومفارقة جماعة المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنسب بالنفس التارك لدينه المفارك للجماعة فالقاتل يقتل إذا قتل ظناً وعدوانا لتحيى المشرية مطمئنة ولكم في القصاص حيائياً يا أولي الألباب والرحيمون للمجرم أضروا بالمعتدى عليه وأساءوا إليه والزاني بعد إحصانه يقتل بالرجم حتى يموت لمشاعة جرمه في هذه الشريعة وما قبلها والمخل والمرتد عن الإسلام يقتل لأنه دخل بلستاب مقادا مختارا ومن بدل دينه فاقتلوه ولو ترك هذا لم فتح الباب للزنادق المحدين لإخراج الناس من دين الإسلام والمخل بالنظام العام والشاد عن الجماعة يقتل لفساده وضرره والسارق تقطع يده حماية لدن أمال الناس والمتعاطي المسكرات والمخدرات يقام الحد عليه ليردعه عن تعاطي ما يضر به ويفس عقله وفكره أيها المسلمون أين ذا؟, أين ذا من قوم تسلطوا على العالم وسعوا في الأرض فساد ثم سلوا قوانين وهيات ليحموا بها المجرمين أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أمة الإسلام المال عصب الحياة بالمال تعمر الأرض وبالمال, وبالمال تقوى المجتمعات والمال إن كان والمال ضروري ولقد كان, كان ثمن ولقد كان مسيدة للتبادل وثمن للتقويم وأجرة للعمل ولكنه اليوم هذا يسن هذا وكله هذا كله وغيره فالاقتصاد والمال علم, علم مستقل بذاته يتسارع عليه الأفراد والجماعة وأخطر من ذلك أن أصبح الاقتصاد سلاحا تلل به الأمم وتبتز به سلاح تذل به الأمم وتبتز به كم من أقوام غيروا مواقفهم وتزهزه عن ثوابتهم لما لوح لهم بالحصار الاقتصادي الذي هو بأيدي أولئك أيها المعالم الإسلامي أفيقوا فإن, فإن بلاد الإسلام منبع خيرات العالم فهل استغللنا هذا؟ هل من سوق مشتركة إسلامية تضر التبادل بما ينفع؟ هل من منظومة اقتصادية خارية منذباء؟ هبقوا نظر الشاملة قبل أن تكبلكم من أقروض الذبوية على أيدي من لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة ساسة المسلمين إن عالمنا الإسلامي يمر اليوم عروف قاسية لم يمر بمثلها في تاريخه الماضي لضعف المسلمين وتكالب الأعداء عليهم نحن بأمستر الاتحاد واتحاد ضرورية ملحة لنا بالتمسك بديننا إن من الخيانة أن ينفرد أي استقل فردنا وأفراد في ذلك يقدموا مصالحهم الشخصية وأم طامعهم على مصالح الأمة العظمى فيتواطون مع الأعداء ويتأمرون على عقيدتهم وبلادهم مع الأعداء احتلالا وتقسيما وإضعافا وإذلالا كل ذلك مما يخالف الحق أمة الإسلام اسبروا حالكم المسلمون في ضعف المسلم في ضعف في رعف تفرقوا ضعفت الشوكة وذهب الريح وتسلط الأعداء فهل إلى سبيل يخلص المسلمين من هذا البلاء العظيم واقع المسلمين والأسف الشديد واقع مريض قبور تشيد مشاهد وضرائح وقبور هذا يقوف بهذا القبر ولا يستغيث به ولا ينذب إليه ولا يذل به حاجته وكان الو كانهم لا يعلمون ربًا وخالقًا كل هذا من الجهل والضلال الذي يجب على المسلمين أن يفكروا في قضاء عليه ودعوة المسلمين إلى الإقبال على هذا الدين وإخلاص التوحيد لله ان الدعاء لله أدعوني أستجيب لكم والله يقول ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يا أمة الإسلام أفيقوا فإن هؤلاء الذين الله لله عباد أمثالكم إن الذين عمدوا الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم كنتم صادقين انهم لا يملكون شيئا ما تطلبونه انهم مخلوقون مربوطون فاتقوا الله في انفسكم واخلصوا لله توحيدكم فدم النصر ودم التمكين امه الاسلام امه الاسلام اوطان المسلمين وان تباعدت فيا كل وطن واحد والمسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو كدعى له سائر الجسد الحمى والسهر فعلموا في مغرب الإسلام يصل إلينا ويصل أكثر معمورة والمسلمون أمناء على بلدينهم أمناء على بلادهم ودينهم يدافعون عنها ويحمونها ولا يرضون بالمكائد لها هكذا المسلم حقا هكذا المحب الأوطان فطرة ودين والنبي يقول لما خرج من مكة لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت بلادنا ولله الحمد فيها الخير الكثير الدين فيها ظاهر الأمن فيها قائم الأرزاق المتتابعة نحب هذا البلد العظيم لأن التوحيد فيه ظاهر وحكامه وقادته يحكمون الشيحة وطب نحب هذا البلد لأن التوحيد فيه ظاهر ولأن حكامه بسرع محكمون وللدين ناصرون وللقرآن معظمون فوفقهم الله لما يحبه ويرضاه أمة الإسلام ما بار نسمع بينما نسمع ونشألما ما بار نسمع عن أقوانهم تأقوام امتلأت قلوبهم حقدا وحسدا على هذا البلد وحقيمه وحقومته ومواطنينه حسدونا على ديننا حسدونا على امننا حسدونا على تلاحم صفوفنا حسدونا على تتابع الخيرات لنا حسدونا على هذا كله فيسعوا في تدبير فتسعوا فسعوا في تدبير, تدبير المكائد وجندوا اسبابا غرا اغرارا لا يدركون ولا يفهمون عادوا على مجتمعات بالتفجير والتفجير والقتل ارفضوا أرهب, الم... ارهب المسلمين واقاف الامنين يا امه الاسلام انما يقع في العالم الاسلامي من هذه التفجيرات وهذه المصائب والمصائب البشعه انها والله لمؤلمه وإن كل مسلم يرفضها وان كل مسلم يرفضها وكل مسلم يسمع بهذه التفجيرات التي يضحى ضحاياها الابرياء نرى انها ظلم وعدوان ونبرأ إلى الله منها ونرشد إخواء المسلمين في عطر الدنيا أن يعودوا إلى رشدهم وأن لا تنخدعهم تخدعهم الأساليب البراقة والنبوز المريضة الذين يحضر بالأمة بعضها بالبعض ويحدثون بها الفوضى والشقاق ويدعونها يتمرد على قياداتها حتى تعيش الأمة فوضى فمن المستفيد من المستفيد يا أخي المستفيد أعداؤنا المستفيد أعداؤنا إنا نعزي كل أولئك الذين ابتلوا بهذه النمور والمصائب العظيمة فلا بد لعلاجها من تواف من, من, من تضافر الجهود وتعاون القوى كلها إنها مصيبة وإنها لجرثومة خطيرة هذا الإرهاب السيء الذي لا يهدف إلا حق لا يهدف إلا حق وإنما هدف الفوضى والإبادة والتشكيك والتبريك فارفضوا هذا الإرهاب معشر المسلمين وتعاونوا على البعد, عن البعد عنه ويا شبابنا احذروا أن تكونوا وسيلة لتدمير بلادكم وشعوبكم فمن المستفيد انكم بطاعتكم لهم تتبعون أسلام استخباريات متعددة لتصفية الحسابات بينهم فلنكن على حذر من تكون بلادنا مسرحا لهذا هذا التنازع والاختلاف وأن نستقيم وأن نتعاون الله على كل خير قادة المسلمين قادة المسلمين اوصلكم بتقوى الله بجعوبكم احملوهم على الكتاب والسنة حكموا فيهم شرع الله فطيب العدا بينهم ارفقوا به وارفقوا ببلادكم واللي قربت في احوالكم يقول صلى الله عليه وسلم اللهم وال المولية من امري شيئا من الامر اللهم من امر امتي شيئا فرافق به فرافق به فرفق به ومن ولي من امر امتي شيئا فشق فشق عليهم فشق عليه يا علماء المسلمين احمد الله على نور العلم وانكم الانبياء اتقوا الله في هذا العلم وانشروه بحق ليجلو الظلم والنفاق وكما حملتموه عن سلفكم فاحملوه إلى من بعدكم خسالما من البدع والشياء والشبهات مليئة من النقص والزيادة صفي صافيا على وفق العلد الصحيحة أيها المفتون أيها المفتون في الحد وغيره اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في إخوانكم الذين قدموا من هذه البلاد ويجشبوا المشاق وبعضهم قد لا يعودوا إليه على الكتاب والسنة وجنبوهم التشديد الذي لا صلى وأبعدوهم, وأبعدوهم عن تلفيق المناسك بالأراء الشاطة البعيدة عن السنة الصحيحة أيها, أيها الدعاة إلى الله الدرب الدرب الصحيح احذروا من زغالف العصر ولا ادعوا البذر ولا ولا لا تخلو الا من زغالف العصر ولا تنقادوا إلى كل مخلدهم مرجف وإنما هو المنهج كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم رجال التربيه والتعليم ابناؤنا وبنات أن تحمل أماتا عظيمة تحملون أماتا عظيمة أبناؤنا وبناتنا عقولهم وقلوبهم بين أيديكم فاتقوا الله فيهم ونموا الخير الذي في نبوسهم وصلهم بماجب بأماظهم المجيد وسلحوهم بالعلم النافع ليستقبلوا غدا مشتقا سعيدا أي رجال الإعلام رجال الإعلام والجال الإعلام سلاحكم في هذا المقهي واضي سلاحكم في هذا الوقت مار كبير فاتقوا الله في الإسلام نشرا ودعوة وذبا ودفاعا وذبا ودفاعا لإحذروا منزلقات الشبهات ومراطع الشهوات إذ تكون قنواتنا قنوات هداية توضح أخلاق الإسلام وتنشر فضائل الإسلام لنحذر أن تكون قنواتنا قنوات سحرية قنوات تدعو إلى الكهات والخرافة أو قنوات تدعو إلى الحطاط الأخلاقين أو قنوات تدعو إلى الفرقة والاختلاف وتشكك الأمة في ذوابتها ومسلماتها يا رجال الإعلام في العالم الإسلامي ليتقي كل منا ربه ولينظر في أطرحاته وما يقول وما يعد من برامج فالله سائل كلا عما قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتير يا شباب الإسلام كنتم في صغالكم قرة واليوم أنتم قوة معدة فاتقوا الله والأمة بحاجة إليكم تسلحوا بالعلم تسلحوا بالتقوى تسلحوا بالإيمان والعمل الصالح تزودوا من كل خير احذروا أن يستغلكم الأعداء في أغراضهم ومرادهم كونوا على حذر من كل من يدعوكم إلى دعوة فكروا في هذا الداعي وأخلاقه وسيرته وماذا يقصر من دعوته فكم من متلبس بين الناس وكم من مظهر لحق والله يعلم أنه مضطل وكم من داع إلى ضلال لبسه بالحق خداعا وإغجافا بالأمة فلا تكونوا سهلاً لقيادين من فكروا وتعقلوا وتدبروا لتكونوا على حذر أيتها المرأة المسلمة لقد علمت ماذا ما حاله المرأة قبل الإسلام وبعده في بل الكفر والانحلال اسمعي واقرئي وبصري واعلمي ماذا استفاد مراه ألم يجعل جسدها متعة وجمالها إغراء بعيدا عن حقوق الزوجية وعي الحياة الأسرية فاتقل لها في إسلامك والزمي حجابك وعفتك واحذري من تزويدات المنافقين والمفسدين الذين لا يريم الخيرا وإنما يريم بك السوء والشر والفساد يا تجار الإسلام الله الله في المسلمين خذوا المال من حله في محله وارحموا إخوانكم بادبا ارحموا إخوانكم ولا تشقوا عليهم يسروا على المعسرين ونفسوا على المعسرين وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رجال الأمن, رجال الأمن لهم منا الدعاء والتقدير لهم منا الدعاء والتقدير والشكر لهم على ما قدموا من أعمال بكم بدلوه ويبذلون وكم سهروا الليالي لراحتنا وتعبوا لأجلي وتعبوا لأجل إثبام حجنا فجز الله اللجة العليا للحج خيرا ولج مركزية كذلك وأفتق الله الجميع للتعاون الصادق فيما ينفع الأمة ويا أيها المطوفون وحملات الحج اتقوا الله في الأمة وقد وقدّوا خدمة الماسبة ولا تكن أقوى لأمالكم مخالبة لأقوالكم وقدّموا لهم ما طلب من ولا تقدموا حب الدينار والدرهم على طاعة الله ورسوله وعداء الأمانة أي حجاج بيت الله الحرام ها أنتم وصلتم إلى هذا البلد العظيم ووقفتم في هذه الأماكن المقدسة التي وقف فيها خيار الخلق أنبياء الله هنا وقف إبراهيم وهنا وقف محمد صلى الله عليه وسلم وهنا نقف كما وقف من قبلنا من خيار خلق الله أيها حجاج بيت الله الحرام تشاهدون آمن عظيمة وعيش الرغيدة ومشاعر مهياة فمن لمشكر الناس لمشكر الله فاشكروا لهذا الولا في فضل فضلهم وإحسانهم وجهودهم وقيامهم بالواجه فجزهم الله عما قدموا للإسلام والمسلمين خيرا لم يقصدوا بذلك مكسب ينالونه وإنما بدلوا كل غال ونفيس وجهلوا الله وأفرغوا عوقاتهم وجهودهم في سبيل ما يريح حجاج بيت الله فجزاهم الله خيرا ومكن لهم في الأرض وبارك لهم في أمورهم كلها حجاج بيت الله الحرام هذا يوم عرفة هذا يوم عرفة يوم الخير يوم طلعت عليه الشمس هذا يوم مغفرة الذنوب هذا يوم المباهات ويوم العتق من النار ما من يوم, ما من يوم من أكثر من أن يعتق الله في عبيده من النار من يوم عرفة ينزل ربكم إلى سمائه الدنيا فيباهي بأهل أرض أهل السماء انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً ظبراً أشهدكم أني قد غفرت لهم ما هو الشيطان في يوم هو أغيض ولا أحقر ولا أغيض منه مما رؤي يوم بدر فالحمد لله على نعمته يوم أكبر الله به الدين وأسم فيه النعمة فالحمد لله على فضله وسعته قفوا بعرفة وتأكدوا من حدودها وأعلامها صلوا بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً كما نفعله إن شاء الله ثم قفوا بها إلى أن تغرب الشمس وتتأكدون من غروبها اتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم إن صلبوا إلى مزدلفة وصلوا بها المغرب والعشاء وبيتوا وباتوا بيتوا بها ولكم الانصرافوا إن بعد نص الليل إلى منا فترمون جمرة العقبة ثم تحرقون أو تقصرون وقد حل لكم كل شيء للنساء وإن طفتم بالبيت قواف الإفاضة فقد حل لكم جميع ما حرم عليكم بالإحرام فاتقوا الله في أنفسكم حجاج بيت الله كملوا حجكم بإخلاص لله والبعد عن محارم الله فإن الحاج المؤمن يرجع من ذنوبه كيوم ولد أمه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة اللهم, اللهم يا عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحانك أنت العزيز الحكيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأرباب يا منشئ السحاب يا هازم الأحزاب يا هازم الأحزاب أتيناك طائعين خاشعين ذليلين لكبريائك وجبروتك وعظمتك مخبتين ولرحمتك راجين نسألك مسألة المساكين وندعك دعاء المضطرين أنت القائل أم من يجيب المضطر إذا دعاه وانزل القائل وانت استبق القائلين ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم اللهم انا نسالك بكل اسم لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك أن بغيب علم الغيب عندك ان تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وترحم وقوفنا بين يديك اللهم ارحم ذلنا يوم الوقوف بين يديك اللهم ارحم ذلنا يوم الوقوف بين يديك اللهم يا حي يا أيوم نسألك في هذا المقام العظيم واليوم العظيم عبادك جاءوا إليك من كل فج عميل يرجون رحمتك ويخافون عذابك لبوا دعائك وسائبهم إبراهيم اللهم حقق رجاءنا وقبل دعاءنا اللهم حق رجاءنا واقبل دعاءنا وارفع وقواق عذراتنا وارفع درجاتنا اللهم عبيدك بن عبيدك بن إيمائك نواصيهم بيدك ماضم فيهم حكمك عدن فيهم قضاءك يا حي يا قيوم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلّف بين قلوبهم واصلح لا بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقواتهم وجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطل اللهم ولي عليهم خيارهم اللهم بدل ذلهم عزاً وتفرقهم اجتماعا وضعفهم قوة إنك على كل شيء قدير اللهم وفق اللهم سدد واهدي ووفق خادم الحرمين إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيزي لما يرضيك اللهم سد لسانه وعن البصيرته اللهم اجعل الحق قائما لما معانا وبالحق قائما وبالإسلام ناصرا اللهم بارك له بسمعه وبصره اللهم وفقه لما تحبه وترضاه اللهم اجمع به كلمة الأمة ووحد به صفها إنك على كل شيء قدير اللهم إن عبدك عبد العلم عبد الرحمن فيصل رحمه الله رحمة واسعة اللهم إنه بدل جهده ووقته في سبيل أم الأمة وتأمين سبي اللهم اغفر له جزاء ماحيا من السنن واغفر له جزاء مامة لبدع واغفر له جزاء ماما حج اللهم تابع عليه ألطافك وفضلك إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لأبنائه الملوك الذين قاموا بهذا الواجب وأدى كل منهم من المسلمين خدمة سعودا وعخاء وسيصلا وخاردا وبهد بن عبد العزيز خديم الحرمين ووفق ولي عهد ووفق خديبته لكل خير اللهم عيد ولي أمرنا بولي عهده سلطان بن عبد العزيز اللهم استدده في أقواله وأعماله ووفقه لما تحبه وترضاه واجعلهما إمة هدى ودعاة خير انك على كل شيء قدير اللهم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغيل أن ذكرون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعذل للشرك والمشركين ودمل أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمناً متمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنه أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم, اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق ربنا اغفل لنا ولإخوائنا اللي سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيام ملقاك اللهم أصلحنا دين لعصد وأمرنا وأصلحنا دنيا التي في معايشنا وأصلح لنا آخرة التي معدنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عاده الله علي وعليكم وعلينا من المسلمين بالخير والمن وبركة وصلى الله وسلم عليكم ترجمة <تصفيق>